قال جل وعلا بعد أن ذكر شيئا من نعينهم قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشأون قدمت الفاكهة على اللحم والصواب أن تنفقها الآية جيدا متى يكون هذا؟ يكون في الجنة والجنة لا جوع فيها إن لك لا تجوع فيها ولا وأنك لا فيها ولا تضحى نحن في الدنيا نأكل الأصل الأول ثم نتفكه. لكننا لا نتفكه قبل الأكل لماذا؟ لأن المقصود سد الجوع فنسد الجوع باللحم وأضرابه وأمثاله فإن بعد ذلك بعد أن يشبع المرء يتفكه فالتفكه حال الشبع معقول لكن لا يسد الجوع بالتفكه إنما يسد الجوع باللحم وأضرابه فلما كانت الجنة لا جوع فيها لا حاجة أن يبدأ الإنسان باللحم لأننا في الجنة نسأل الله ذلك لا يأكل المؤمنون من أجل أن يشبعوا من أجل جوح إنما يأكلون تلدداً فإذا كان الأصل ذي الأكل التلدد فإنهم يبدأون بالفاكهة قبل, قبل اللحم قال الله جل ذكره وتبارك أسماه وذاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ف